العلامة الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ونتطرق بحول الله عز وجل في هذا الدرس إلى أمرين اثنين كتاب الوصية وكتاب المواريث كتاب الوصية وكتاب المواريث فأما المواريث فإننا قد أسلفنا بحمد الله عز وجل بضع دروس تطبيقية في علم الفرائض عرفنا في من خلالها كيف تتم قسمة التركات ولو على وجه الإجمال وتطرقنا إلى بعض الكلام على مسائل الفرائض على الخصوص منها ما الفروض وأصحابها على الخصوص ذكر الفروض وأصحابها وبعض الأشياء سوف نتطرق إليها في هذا الدرس والبعض الآخر نؤجله إلى دروس تطبيقية أخرى بحول الله عز وجل أما كتاب الوصية فقد قال فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا ولا لوارث في معصية وهي في القرب من الثلث ويجب تقديم قضاء الديون ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال قوله تجب على من له ما يوصي فيه أي تجب الوصية على من له شيء من الأشياء التي تجوز فيها الوصية وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وهذا يقتضي أيها الإخوة الأحبة أن تكون مسألة الوصية هذه أمرا واردا عندنا وثابتا في أذهاننا فليست الوصية هي لمن, لم لمن يملك فقط العقارات والضياع والأموال الباهضة بل كل من له شيء قل أو كثر يمكن أن يوصي به فعليه أن يوصي وهذا الحديث فيه ما, يحق ما حق مرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وعليه أن يوصي فيه ومن هذا الحديث أخذ كثير من العلماء منهم عطاء والزهري وغيرهم أخذ وجوب الوصية أخذ وجوب الوصية وإن كان جمهور العلماء يذهبون إلى الندب والمستدلون للوجوب استدلوا بهذا الحديث واستدلوا أيضا بأن الآية الكريمة التي فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف هذه الآية فيها وجوب الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف لقول الله عز وجل كتب عليكم أي فرض عليكم فهذا وجوب الوصية فإن قيل ولكن هذه الآية منسوخة بإجماع من يعتد به من أهل التفسير بحيث نسخت بآية المواريث التي بينت كيف توزع تركة الهالك بين ورثته يقال هذا صحيح فإنها نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين أي لأطحاب الارث للوارثين ولكن هذا لا يعني أنها نسخت في عامة من يوصله بشيء فنسخها بالنسبة للوالدين والأقربين لا يقتضي أنها منسوخة في غير ذلك فهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على مسألة وجوب الوصية. <تصفيق> قال ولا تصح ضرارا ولا تصح ضرارا من أحسن ما يستدل به على هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار غير مضار الآية صريحة وواضحة في أن الوصية ينبغي لا لا تصح إذا كان فيها ضرر إذا كان فيها ضرر من أمثال الضرار الذي نهى الإسلام عنه والذي لا تصح الوصية به أن يكون في هذه الوصية مدرة للورثة أن يكون فيها مدرة للورثة إما أجمعين وإما لبعض الورثة على وجه الخصوص فهذا من الوصية المضارة التي لا ينبغي أن يفعلها الإنسان المسلم والتي لا تصح إذا وقعت فهمت؟ مثل مثلا أن يحرم أن يوصي ببعض المال لبعض الناس ويحرم الباقين منه بحيث يكون في ذلك هدفه ونيته هو حرمان بعض الورثة من الوصية وتفضيل بعض الورثة على البعض الآخر فهذا من الوصية الضرار وهناك أحاديث وردت يعني المستدلون على هذه القضية ذهبوا إلى أحاديث معينة فيها التصريح بأن الوصية لا تصح إذا كان ضرارا ولكن عامة هذه الأحاديث في أسانيدها شيء فيبقى الاستدلال بالآية أولى قال ولا لوارث أي لا تصح الوصية لوارث هذه هذا الحكم مأخوذ من مجموعة من الأحاديث وردت بروايات وطرق متعددة لا يدخل أحدها من مقال لا يخلو أحد هذه الأحاديث وهذه الطرق من مقال في الأسانيد ولكنها مجتمعة تعتبض وترتفع إلى مرتبة الاحتجاج وكلها تدور حول لفظ لا وصية لوارث أو ما يقرب من هذا اللفظ لا وصية لوارث فهمت؟ لذلك عد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هذا المتنى أي متن لا وصية لوارث عده من المتواتر وقال ما معناه إنه شهد كل من شهد من العلماء الذين أخذ عنهم كلهم متفقون ومجمعون على أنه لا وصية لوارث قال وهذا يغني وأفضل وأولى من رواية الواحد عن الواحد فهذا من قبيل المتواتر ولا شك أن الناظر في أسانيد هذا الحديث يرى بأن هذه الروايات بلغت من الكثرة ما يشهد أن لهذا الحديث أصلا قويا أقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن أي من قبيل المقبول الذي يحتج به فإذا لا وصية لوارث بمعنى أن الوارث الذي له قسم له سهم ونصيب من التركة بفعل كونه وارثا فلا يصح أن توصي له إنما توصي لمن لا يريد إنما توصي لمن لا يرث وهذه علي يعني اتفق عليها عامة أهل العلم يعني الجمهور خلافا لمن خالف في هذه القضية قال ولا في معصية أي لا تصح الوصية في معصية لما أخرجه الدار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم هذا الثلث المقصود به الثلث الذي تخرج منه الوصية لما سيأتيني إن شاء الله تعالى من أن الوصية تكون في القريب من الثلث بثلث أموالكم عند وفاتكم الشاهد عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم هذا الحديث تكلم عليه العلماء ولكن حاصل الكلام فيه أنه إن شاء الله تعالى حديث حسن وعليه فيقتضي خصوصا جملة زيادة في حسناتكم يقتضي أنه لا تصح الوصية في المعصية إذا كانت الوصية الهدف منها والغاية منها هي طاعة الله عز وجل وجمع مجموعة من الحسنات فإن هذا يتنافى مع الوصية بالمعصية إذا أوصل إنسان بمعصية هذا يتنافى مع كون الوصية إنما شرعت لأجل زيادة الحسنات وزيادة الحسنات لا تكون إلا في الطاعة التي تناقض المعصية فهذا الحديث وأمثاله يدل على هذا المبدأ أو هذه القضية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أن الوصية لا تصح في معصية ثم قال وهي في القرب من الثلث أي الوصية تكون في قريب من الثلث أي الثلث وأقل منه وأقل منه لحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله قال يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غبوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير يعني الوصية تكون في الثلث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الثلث إذا أوصيت به كله فإنه كثير كثير أن توصي بالثلث كاملا لذلك الأولى أن توصي بما هو أقل من الثلث إن كنت ولا بد فاعلا فلتوصي بما هو أقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثلث كثير ومن هذا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال له الثلث والثلث كثير هذا لما قال له يعني سعد بن أبي وقاص أتصدق بثلثي مالي فقال له لا قال في الشطر يعني النصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس هذا الحديث فيه العلة التي من أجلها نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تزيد الوصية عن الثلث لأنه قال أنتذر ورثتك أغنياء عندهم ما يتكففون به خير من أن تذرهم عالة على الناس يسألون الناس وغير ذلك فبين أن هذه العلة هذه هي العلة الجمهور ذهبوا إلى المنع إلى المنع من الزيادة على الثلث وإن كان وإن لم يكن للموصي وارث يعني حتى هذا الموصي هذا الهالك ولو لم يكن له وارث يرثه فالجمهور قالوا ماذا قالوا لا تزيد الوصية على الثلث وخالف في ذلك الأحناف و. غيرهم وأحمد في رواية عنه فقالوا لا إذا لم يكن للموصي وارث جازت الزيادة على الثلث قلنا لهم لما قالوا لأن العلة التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة في الوصية على الثلث ما هي العلة هي ماذا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كارها أن يترك الهالك ورثته عالة يتكففون الناس فإذا لم يكن للموصي وارد فإن هذه الإلة لا تتحقق لا تتحقق وعليه فإنه يجوز الزيادة في الوصية على الثلث لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو متقرر في الأصول الجمهور أجابوا بالعموم بأن العموم النهي وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم فهمت عندنا العموم دير أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فتمسكوا بهذا العموم وناقشوا في هذه العلية وهذه العلة والمسألة تحتمل الاجتهاد على كل حال إن كان قول الأحناف في هذه القضية قويا لأن العلة هنا ظاهرة لأن العلة هنا ظاهرة ومنصوص عليها ومن أول مسالك العلة التي بها تعرف علة الحكم الشرعي أن تكون العلة منصوصا عليها كما هو الحال هنا والله سبحانه وتعالى أعلم مسألة ينبغي أن يتنبه إليها وهي أن هذه الوصية التي يعني التي تكون في الثلث إنما تكون بعد أن يخرج أن تخرج كافة الحقوق المتعلقة بمال الميت. فهم؟ مثلاً شخص توفى وعليه حقوق حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى مثلا عليه كفارة. عليه كفارة تجب أو عليه زكاة, زكاة لم يؤديها. ما زالت في ذمته توفي ولم يؤديها هذه حقوق متعلقة بالرب سبحانه وتعالى أو له عليه حقوق آدمية مثلا الديون, عليه الديون هذه المسائل كلها تخرج قبل أن تنفذ وصيته وقبل أن ينظر في الإرث إذن الترتيب هو هذا أن تخرج الحقوق سواء متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالآدميين وفي الترتيب بين هذين خلاف بين العلماء أي أيهما يقدم أيهما فإن بقي شيء بعد إخراج هذه الحقوق، يعني إن كانت هذه الحقوق لم تستوفي التركة كاملة، عند ذلك ينظر إلى الوصية، والوصية تكون من ثلث الباقي، من ثلث الباقي. فإن كانت الوصية التي أوصى بها هذا الشخص أقل من ثلث الباقي، لا حرج، تخرج. إن كانت أكثر من ثلث الباقي، يسأل الورثة هل تسمحون وتأذنون في أن تنقص أنصباتكم وسهامكم بسبب الوصية التي أوصى بها الهالك أم لا تسمحون بذلك لأن المرجع هذا الأمر إلى الورثة لأن إذا زادت الوصية على الثلث معنى ذلك أن سهام الورثة تنقص بسبب هذه الزيادة فهم إذا أذنوا بذلك وسمحوا به لا حرج تنفذ الوصية وإن كان زائدة على الثلث أما إن لم يسمحوا بذلك فالوصية لا يتجاوز بأحد الثلث ثم الباقي يقسم بين الورثة هذا هو الذي به تجتمع كل النصوص الشرعية والأدلة الشرعية في هذه المسألة اولا إخراج الحقوق ثم في الباقي إخراج الوصية إن كانت تساوي الثلث أو أقل منه فإن كانت زائدة على الثلث ينظر هل يأذن الورثة أم لا يأذنون فإن أذنوا فبها ونعمة وإن لم يأذنوا لم يتجاوز بالوصية ذلك الثلث فهمت المسألة؟ طيب، وهنا قال ويجب تقديم قضاء الديون هذا هو الذي أسلفنا سابقا لحديث سعد بن الأطول عند الإمام أحمد وابن ماجه حديث صحيح أن, أن أخاه يعني أخى هذا الصحابي أخاه مات وترك ثلاث درهم وترك أياً قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فقضي عنه قال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة وليس في هذه المسألة خلاف بين العلماء يعني هذا إجماع أنه تقضى الديون أولا ثم بعد ذلك ينظر في الوصية ثم في الإرث طيب. ثم قال ومن لم يترك ما يقضي دينه فقضاه السلطان من بيت المال شخص لم يبقى له شيء يؤدي به هذا الدين توفي وعليه ديون وليس له من تركته ما يؤدي به هذا الدين إما لم يترك شيئا أو ترك شيئا أقل من هذه الديون ففي هذه الحالة تقضى الديون من بيت المال لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورث فلورثته ومن خلف كلا كل هو مقصود به الدين هنا كلا أو دينا فكله إليه ودينه عليه فاين فكله إليه ودينه عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خلف كلا أو دين كله الثقل الشيء الثقيل فاين فيقصد به أمور متعددة من بينها مثلا إذا ترك عيالا يتكففون ويحتاج إلى أداء يعني نفقتهم وغير ذلك هذا عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بيت المال أو الدين أيضا يقضيه الإمام أو السلطان من بيت المال هذا آخر ما في كتاب الوصية ثم ننتقل إلى كتاب المواريد وقلنا بأن كتاب المواريد قد أخذنا منه دروسا تطبيقية وما زلنا سنأخذ إن شاء الله تعالى بعض الدروس التطبيقية الزائدة لمعرفة ثمرة هذا العلم أن ثمرة هذا العلم هو معرفة كيفية تقسيم التركة أما مجرد فقه المسائل فلا يفيد إذا كنت تعرف فقه المسائل ولا تعرف كيفية تطبيقها. لكن هنا نأخذ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل ونذكر بعض أدلة كتاب المواريث قال هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبه ولبنت لبني مع البنت السدس تكملة الثلثين وكذا الأخت لابن مع الأخت لابوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الاب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لابوين وأولو الرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعولوا ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها للعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول لو أخذنا هذه الأمور أو شرحنا أو حاولنا شرح هذا الكتاب قبل تلك الدروس التطبيقية لجاء الأمر صعبا جدا لكن إن شاء الله تعالى مع تلك الدروس التي أخذناها يكون الأمر في غاية اليسر والسهولة قال وهي مفصلة في الكتاب العزيز مقصود المؤلف من متنه هذا كله إنما يريد الأشياء الواردة في السنة أما ما كان مفصلا في الكتاب في القرآن أو كان من محض الرأي فإنه لا يتطرق إليه ولا يذكره لذلك هنا في الفرائض لم يذكر شيئا مما هو مذكور في الكتاب في القرآن مع أن هذا العلم علم قرآني علم الفرائض علم قرآني فعامة ما فيه من الأحكام مذكورة على وجه التفصيل في القرآن الكريم في ثلاث على وجه الخصوص في ثلاث آيات ذكرناها آنفا في من سورة النساء كلها في سورة النساء اثنتان في أوائد سورة النساء والثالثة في آخر هذه السورة فهو يقول هي مفصلة في الكتاب العزيز أي لن أذكرها ولن أفصلها لك هنا إنما سأذكر لك بعض الأمور المذكورة في السنة أو التي فيها خلاف أو التي دليلها الإجماع فقط فهمت مقصود المصنف لذلك أمور عديدة لن يتطرق إليها قال ويجب الابتداء بذو الفروض المقدرة وما بقي فللعصب ذو الفروض أي الذين لهم فروض مقدرة وكنا قد أسلفنا أن الفروض لا تخرج عن ستة الفرود لا تخرج عن ستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلثس والثلث هذه الفروض ستة كل واحد من هذه الفروض هناك مجموعة من الأقرباء الذين لهم الذين يأخذون له ثم هناك أناس من الأقرباء لا يرثون بالفرض ولكن يرثون بالتعصيب أي هم عصبة ومعنى كونهم عصبة أنهم إذا فرضوا يرثون التركة كلها فإذا وجدوا مع أصحاب الفروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم أولا وما بقي فهو للعصبة هذه القاعدة التي تطبق بكثرة وهي معروفة يريد المصنف أن يذكر دليلها هنا ودليلها هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فما بقي فلأولى رجل ذكر والمقصود هم العصبة أولى رجل ذكر هم العصبة مثلاً الابن يرث بالتعصيب مثلاً الأب في بعض حالاته يرث بالتعصيب مثلاً العم يرث بالتعصيب وهكذا كما ذكرنا آنفا قال والأخوات مع البنات عصبة الأخوات إذا وجدنا إذا انفردنا يعني لم يكن معهن بنات فإنهن ترثنا بماذا؟ بالفرض يعني إذا كانت الأخت لوحدها ترث النصر إذا تعددت فلهن الثلثان لكن إذا وجد معهن البنات صرن عصبات دليل ذلك حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت لو سألتكم الآن في ضوء ما تعرفونه عن هذه المسألة كيف تقضون فيها وكيف تقسمونها بنت وبنت ابن وأخت كيف نفعل؟ نعرف أن البنت في هذه الحالة سهمها هو النصف. فهمت؟ لأنها منفردة. وأن بنت لبني لما وجدت معها البنت فإنها ترث السدس تكميلة الثلثين. هذا أخذناه آنفا. وأن الأخت بما أنها وجدت مع البنات مع البنت فإنها تصبح عصا من العصبات وعليه ترث بالتعصيب أي ترث ما تبقى. وماذا تبقى تبقى الثلث. فهمت؟ فتكملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصفة ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فدلنا هذا الحديث ثم بعده الإجماعات المنبثقة منه والمستندة إليه دلنا على أن الأخت تصير ترث بالتعصيب إذا وجدت مع البنت صحيح؟ ولبنت لبني قال ولبنت لبني مع البنت السدس تكملة الثلثين لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يعني دليله هو نفسه الحديث وهذا أمر أيضا مجمع عليه كما هو عدد كثير من مسائل علم الفرائض يعني بنت لابن إذا وجدت مع البنت فإنها تارث الثلثة تكملة الثلثين جيد قال وكذا الأخت لأبن مع الأخت لأبوين ما إيشن الأخت لأبوين هي اللي كنا نسميها الأخت الشقيقة، الاخت لأبوين هي الأخت الشقيقة. فهم؟ الأخت لأب وضعها أو تعاملها أو فرضها إذا وجدت مع الاخت الشقيقة هو نفس الوضع الذي تكون عليه بنت لبن إذا وجدت مع البنت. فهم؟ بنت لبن مع البنت مثلها مثل الأخت لأب مع الاخت الشقيقة. فعليه الأخت لأب مع الاخت الشقيقة. تارث السدس تكملة الثلثين. الأخت الأبويين، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والسدس تكملة الثلثين تأخذه الأخت الأب. قال وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. للجدة أو الجدات يعني إن كفرنا أو تعددنا السدس مع عدم الأم. لحديث قبيس بن أيب وهو حديث صحيح. هو حديثي في تكلم فيه العلماء لكن أخذ به كثير من بل جمهور العلماء يأخذون به ويعملون به وإن كان قلنا يعني بالنظر إلى قضية الإسناد فقط فهو في سنده شيء قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء لأنه غير مذكورة في القرآن وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فرجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك يعني أبو بكر يريد أن يستوثق ويتأكد من هذا الحكم ومن هذا السماع الذي سمعه المغيرة بن شعبة قال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر أي أنفذ لها السدس قال ثم جاءت الجدة الأخرى فهمت جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكم خلت به فهو لها الجدة فصلنا سابقا وقلنا إما من من جهة الأم الأم وإما من جهة الأب فإن تساوت في الدرجة يعني مثلا أم والأم وأم الأب يعني هاتان متساويتان في الدرجة واجتمعتا معا اقتسمت السلس بينهما وإن لم تستويا في الدرجة فإن القربة تحجب البعدة وقلنا على وجه الـ الـ التحديد قلنا أن القربة من جهة الأم تحجب البعدة من جهة الأب وأن في العكس خلافا بين العلماء الأول متفق عليه والثاني في خلاف بين العلماء دليل هذه المسألة مسألة الجدة وإذا اجتماعات لهم السدس هو هذا الحديث الذي ذكرنا هنا أما باقي التفاصيل وكذا فأدلتها في الحقيقة من إما من اجتهادات الصحابة وإما من الإجماعات التي تقع بعدها يعني يجمع المسلمون على شيء معين فهذا دليل شرعي قائم بذاته قال مع عدم الأم بطبيعة الحال لأن الأمة إذا وجدت فإنها تحجب الجدة مطلقة سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب بخلاف الأب فإنه إنما يحجب الجدة التي من جهته يعني يحجب الجدة لأب ولكن الجدة لأم ترث مع وجود الأب فهمت المسألة؟ وهذه التفاصيل كل وقت أخذناه آنفاً إنما هذه إشارات ومراجعات أيضاً يعني هذا فرصة لكي نراجع هذه تلك المسائل التي أخذناها قال وهو للجد مع من لا يسقط؟ كن هو أي سدس السدس للجد مع من لا يسقطه أي إذا وجد معه من الورثة من لا يحجبه أو يسقطه فإذا أسقطه أحد سقط مثال إذا وجد الجد مع من, من يسقط الجد مثلا الأب, الأب يسقط الجد طيب. قال الحديث عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن, ابني إن ابن ابني مات يعني هذا الجد يتكلم مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه إن السدس الآخر طعمه فهذا يدل على أن الجد إذا وجد طيب إذا لم يسقط يعني لم يسقطه الأب أو غيره فإنه يكون في يرث مثل ما يرث الأب تماما مثل ما يرث الأب تماما إلا في مسائل معينة يختلف فيها الجد عن الأب مسألة الغراوين التي أخذنا آنفا فإن في مسألة الغراؤين التي إذا كان فيها الأب فإن الأم لا يكون لها إلا ثلث الباقي أما إذا وجد الجد مكان الأم مكان الأب إذا وجد الجد مكان الأب فإن الأم ترث الثلث كاملا مشيت تورث غير الثلث الباقي ترث الثلث كاملا هذه من المسائل التي يختلف فيها الجد عن الأب ثم أيضا من المسائل التي يختلفوا هذه المسألة أو التي يختلفوا في الجد عن الأب هو الجد مع وجود الإخوة. فإن الأب إذا وجد مع الإخوة فإنه يحجبهم مطلقا بحيث لا يرثون معه. قلنا المتألف الثاني التي يختلف فيها الجد عن الأب هي أن الأب يحجب الإخوة مطلقا فلا يرثون معه بخلاف الجد إذا وجد مع الأخوة ففي المسألة شلة وهو الذي يشير إليه بعد ذلك قال ولا أولا قبل ذلك يقول ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب يعني الأخوة يحجبهم شكون يحجبهم الابن ويحجبهم يحجبهم ابن الابن وكذلك الأب هؤلاء الثلاثة يحجبون الإخوة مطلقا فلا يرثون وهذا أمر مجمع عليه ثم قال وفي ميراثهم أي الإخوة مع الجد خلاف وقلنا قد تطرقنا لهذا الخلاف آنسان وقلنا بأن مذهب بعض الصحابة مثل أبي بكر وابن عباس وابن عمر وهو مذهب الأحناف أن الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو غير ذلك أن الأخوة مطلقا لا يرثون مع الجد لا يرثون مع وجود الجد يعني فيكون الجد في هذه الحالة مثله مثل, مثل الأب قالوا ليت قالوا إن الجد مثله مثل, مثل الأب والذي الذي يدلي به الجد يعني القراب التي يدلي بها إلى ال هي مثلها مثل القراب الجد الأب يعني يقوم مقام الأب هذا المذهب الأول وهذا هو الذي اختاره الشارح هنا يعني اختاره الشارح الـ الـ الـ الـ الـ الـ صاحب الراب النبوي المذهب الثاني مذهب جمهور الصحابة وجمهور التابعين وهو مذهب زيد بن ثابت الذي هو أفرضوا الصحابة يعني أعلمهم بالفرائد وهو مذهب الجمهور بعد ذلك يعني المذاهب الثلاثة كلها هو أن الجد يختلف عن الأب في هذه المذهلة قالوا لما لأن الأب أقرب أقرب في الدرجة إلى الهالك من الأخ بخلاف الجد، فإن مال العلاقة التي توجد بين الجد والهالك يدل إليه من خلال الأب، الجد علاقته بالهالك هو الاب الأخ ما هي علاقته؟ العلاقة التي تربطه بالهالك أيضا درجة واحدة وهي الأب، العلاقة التي تربط الأخ بالهالك هي الأب، فإذا استوى في الدرجة فوجب أن يقتسمان عن معاً, معا بخلاف الأب مع الإخوة. فإن بين الأبي والهالك لا وجود لشيء لا يوجد واصف بينهما أما بين الأخ والهالك فتوجد واصف اللي هي الأب فو يعني هذا الأب المفروض أنه يحجب الإخوة لهذا السبب فلأجل هذا ولأجل هذا القول وهو قول الجمهور قلنا بأن هذا إن شاء الله تعالى يكون هو الصحيح وهو أن الجدة إذا وجد مع الإخوة أو الأخوات فإنه يرث وهم أيضا يرثون والجد في هذه الحالة ماذا يكون يرثه؟ كنا قد أخذنا هذا سابقاً. أي نعم، الأفضل له. الأفضل له من السلس أو المقاسم. قال ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. يرثون اسكنوا ما؟ الإخوة. يرثون مع وجود البنات. إلا الإخوة لأم. هل استثناء؟ لحديث. يعني حسن عند الإمام أحمد وغيره قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد لاحظ المسألة جاءت بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما يعني عمهما اسمتي الهالك أخو هالك وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنتحان إلا بمال فقال يقبل الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك هذا يدل على أن الإخوة يرثون مع وجود البنات أحب المسألة؟ كيف قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للابنتين الثلثان هذا معروف أن ذوات المسخ إذا تعدد فيها ذات إذا تعدد استأخذ الثلثين وللأم الثمن لما؟ لوجود الفرع الوارث هو البنت وما بقي يرثه الأخ تعصيبا وما بقي فهو لك لماذا استثنى الإخوة لأم؟ لأن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود البنت للآية المعروفة التي ذكرنا آنسا في آخر سورة النساء وإن كان رجل يورث كلاله أو مرأة إلى آخر الآية وفورد في بعض القراءات أن الإخوة هنا مقصود بهم هو من الإخوة لأم وهذا يعني مجمع عليه أن المقصود بالإخوة في, هذا في هذه الآية هم من الإخوة لأم فعليه الأخ لأم لا يرث إذا وجدت البنت قال ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب فهم؟ وهذا أيضا مجمع عليه ودليله من السنة في حديث حسنا أخرجه أحمد وابن وغيره أن, النبي أن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أودي دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وهذا قد تكلمنا عليه آنفا وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات بني العلات هم بني الضرائر العل هي العلات هم الضرائر ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة العلات يعني يجتمع الأنبياء كلهم في منبع واحد وهو منبع التوحيد ويستوون في التوحيد ولكن شرائعهم شتى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه تبيلا وسنة شرعة ومن هذا أي تبيلا وسنة فالأنبياء يسترقون كأنهم إخوة لضرائر يسترقون في الشرائع وإن كانوا يستوون في التوحيد المقصود هنا وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه فهذا يدل على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأس قال وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدموا من بيت المال لقول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أو لا ببعض أو لا ببعض وهذا يعني أمر اختلف فيه العلماء لكن من هم المقصود بأولو الأرحام هنا أي الذين لا يرثون مثل مثلا الخال الخال لا يرث ليس من الوارثين أو العم لا ترث أيضا فهل إذا قسمت التركة على جميع الوارثين وبقي منها شيء هل يعطى لأولي الأرحام أو لا؟ المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا أنه تعطى البقية لأولي الأرحام وبعد ذلك يعطى لبيت المال يعني أولي الأرحام أولى من بيت المال في هذه المسألة ودليله هذا الآية التي ذكرنا وكذلك حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخال وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له وكذلك حديث ابن أخت القوم منهم وابن الأخت أيضا من الذين لا يرثون قال ابن أخت القوم منهم إلى غير ذلك فإذا مذهب الجمهور هو توريث أولي الأرحام وخالف في ذلك الأحباب لا نطيل في هذه المسألة قال فإن تزاحمت الفرائض فالعول هذه تطبيقاً سوف نذكرها في محلها من ناحية التطبيق، لكن المقصود بها أن الفرائض إذا زادت على أصل التركة سيصار إلى العول، يصار إلى العول. فحق شرح المسألة لا يكون إلا عن طريق التطبيق، لذلك نكتفي هنا بذكر هذه المسألة ونؤجل شرحها إلى محلها، لكن هذا يعني جمهور العلماء يقولون به. والعول يدخل مجموعة من الأصول ولا يدخل أصول أخرى وسنذكره إن شاء الله تعالى في محله. الآن ينتقل المصنف إلى ذكر الذين لا يرثون أو الموانع التي تمنع من اليرث. فقال ولا يرث ولد الملاعة والزانية إلا من أمه وقرابتها. فهنت إلا من أمه وقرابتها يعني الملاعنة أخذناها آنفا يعني يتلاعن الرجل والمرأة فبعد أن تتم الملاعنة يلحق الولد بأمه يبقى مع أمه يعني وفي هذه الحالة التوارث يكون بين هذا الولد وبين أمه وقرابتها لكنه لا يرث من الأبي ولا من قرابة الأب وهذا أمر واضح يعني لأن بما أن وقعت الملاعنة ها نعم نعم لا بمعنى وقعت الملاعنة معنى الملاعنة ان الابن نفى هذا الابن نفى يقول قال هذا مش ابني فالتعنا بينهما وقلنا الولد للفراش وللعاهر الحجر وقلنا من هذا النار في محله لكن هنا غير في قضية الارث انه لا يرث لا علاقة بنا وكذلك الزانية ويلحق بذلك ايضا العقد الفاسد عقد مكاح فاسد بين امرأة ورجل او امرأة زانية وتتعرف ولدت ولدا وتعرف ان اباه هو فلان مع ذلك لا موارثة بين هذا الابن وبين هذا الاب ولكن مع ذلك يرث من امه هذا واضح لان امه <تصفيق> العلماء في الحقيقة يلخصون موانع الارض في مجموعة من الموانع انا اذكرها لكم بشكل ميسر ليسول حفظها يقولون هذه الموانع هي سبعة موانع سبعة موانع مجموعة في قول القائل عيش لك رزق هذه من الأمور التي تعرف يعني في فقه المذاهب وغيرها عيش لك رزق يقصدون بعيش لك رزق كل واحد من هذه الحروف فيه مانع من موانع الإرض فالعين يقصدون بها عدم الاستهلاك بمعنى أن ابن يعني ولد ولد ولم يستهل صارخاً هذا معناه أنه لا حياة له فهذا من موانع الإرث هذا لا يرث ولا يرث لماذا؟ لم يستهل صارخاً لم يصرخش من أي شيء إنه فقط هكذا هذا كأنه فقط ميتا هذا المانع الأول عدم الاستهلال المانع الثاني الشك إذا وقع الشك والشك له حالات متعددة منها الشك مثلاً في النسب مثلاً عرفنا بأن الشخص الفلاني قيل لنا أو عرفنا بأنه هو عم الهالك ولكن مع ذلك لم نعرف هل العم هو عمه حقيقة يعني أخ أبيه أو عم أمه مثلا لأن عم الأم قد يسمى أيضا عما وعم الأم لا يرث فوقع عندنا شك ولم نعرف هل يرث أم لا يرث فهذا مانع من موانع الإرث مثل ذلك أيضا شك في من مات قبل الآخر مثلا وقع ردم أو هدم أو حريق ومات شخصان اثنان في نفس الوقت ولم نعرف من سبق الآخر في الموت فإذا سبق يعني لا شك أن السبق في الموت يؤثر في من يرث في الآخر في هذه الحالة هذا يمنع من الإرث مطلقا إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل في باب الشك يعني سواء كان الشك في السبب أو الشك في الشرط أو الشك في المانع لام اللام هي الملاعنة التي ذكرنا الآن الكاف هي الكفر الكفر يعني لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم والكافر سواء كان كافراً أصلياً أو كان مرتداً المرتد لا يرث ولا يورث وإن خالف البعض فقالوا في حالة المرتد يرثه أقرباؤه يرثه أقرباؤه المسلمون ولكن هذا تخصيص بغير دليل فإننا عموم أنه لا توارث بين ملتين بين أهل ملتين يبقى هذا العموم، وقال العلماء الكفر ملة واحدة، وعليه فالتوارث ثابت بين اليهودي والنصراني مثلاً، بخلاف بين المسلم والنصراني أو المسلم واليهودي فلا توارث. الكاف ثم الراء الراء هي الرق، فهم؟ الأعبد هل يرث أو لا يرث؟ هذه مسألة حقيقة ناقشها صاحب الرضا النديه هنا. في المذهب المالكي وغيره من المذاهب وعدد من المذاهب الأخرى أنه الرق أو العبودية مانع من موانع الإرث العبد لا يريه لكن ناقش هنا بما حاصله أن مسألة توريث العبد هي فرع مسألة ملكه هل يملك العبد أم لا يملك إن كان من حقه ويصح أن يملك فيصح أيضا أن يريه والمسألة إذن تستمر المناقشة رزق الظاي هي الزنا، فالزنا مانع موانيئ الإرث، فقد رأينا الآن أن ال ال رأينا أن ال الولد الزانية لا يرث من الأب، وأنه يرث بطبيعة الحال من الـ الـ من أمه. ثم القاتل هي القتل، لا يرث القاتل، فالقتل مانع من موانع الإرث. يعني شخص قتل شخص آخر، فإنه لا يرث منه. هذا إذا بهذا الطريقة يسهل عليك أن تحفظ هذه الموانع التي أشار إليها الشيخ هنا بتفصيل قال لا يرث ولد الملاعنة والذانية هذا أخذناه قال ولا يرث المولود إلا إذا استهل لحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث مفهومه إذا لم يستهل لم يرث قال وميراث العتيق لمعتiquه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذو السهام هذه مسألة المعتiqu لحديث الولاء لمن اعتق ونحن ذكرنا عندما ذكرنا الورثين من الذكور والورثين الإناث ذكرنا المعتiqu والمعتiquة أي بعد أن يأخذ ذو السهام سهامهم ويأخذ يعني يأخذ ذو الفروض فروضهم ولا يوجد العصبات في هذا الحال معتiquر لأن من أسباب ثبوت الموارسة الولاء كين النسب وكين النكاح وكين الولاء هذه هي الأمور الثلاثة التي يثبت بها التوارث بين الناس النسب بحال الأخوة والبنوة والأبوة النكاح يعني بين الزوجين والولاء وفي آخر شيء يعني إذا لم يوجد العصبات وأخذ أهل الفروض فروضه في هذه الحالة المؤثق يرث. هذا هو معنى قوله وميراث العتيق لمؤتيقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذو اتهام قال ويحرم بيع الولاء وهبته لحديث ابن عبر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء مثله مثل النسب فكيف يباع أو يوهب يعني غد يجي شخص يقول أن أبيع لك ولائي إلى الشخص الفلاني أو أهب لك ولائي إلى الشخص الفلاني فتصبح العلاقة التي بيني وبينه تصبح بينك وبينه هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ولا توارث بين أهل ملتين وهذا قد شرحناه قال ولا يرث القاتل من المقتول لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا والحديث له طرق متعددة مثل قضيث لا وصية لوارث أيضا قضيث لا يرث القاتل له طرق متعددة ترفعه إلى درجة الاحتجاج فهذا آخر ما نأخذ إن شاء الله تعالى في باب المواريث الحصة المقبلة بحول الله عز وجل نعمل بعض التطبيقات الزائدة في باب المواريث وثم ننتقل إلى آخر كتاب من كتب الروضة من كتب متن الدرر البهية اللي هو كتاب الجهاد والسير نتقل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون الكلام فيتجعون أحسنه وأقول قولي هذا والتغفر الله لي ولكم ورحمة الله رب العالمين نعم تغفر لحاول بعبارة أخرى هو أنه الالنصب مثلا إذا وجد مصفون وسولو سون و مثلا وروبو فزاد الأمر على استهان كيف نفعل نعي نعيل المسألة نأخدها في التطبيق يكون أفضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله ما أدري قال تعال المسألة لك ما أدري كيف أصله ولا أعرف الله ينقذكم أقل من الثلث هذا حق ثابت للموصي غير الا على الثلث فيه اخذوا اذنه كيف كما قلنا هه خرجنا الدين وخرجنا مثلا كفن ديالو والغسل ديالو والنفقات كلها والحقوق كلها فهمتي بقات عندنا واحد الشيء نسميه الباقي ولا نسميه التاركة ولكن ما أريدنا ننظر.. هذا هو التاركة صاف ننظر في الثلث ننظر بما أوصى هذا الرجل إن كان أوصى بأكثر من هذا الثلث نعطيه مثال, مثال مثلا شخص عنده بعد إزالة هذه الحقوق كلها بقت مثلا 30, 30 درهم مثلا 30 درهم مصحة، درهم، ولين نفرض أنه هو كان او بخمسة 15 درهم مثلاً، هذا تجاوز السلوك، فالحلام فول الورثة نقول لهم وإيش قبلتوا بدي خمسة دراهم، مقفلكم من, من السوء الالتزام بكم، ما قبلتواش، إن ما يقبلوا صار فقدي تخرج غير عشرة درهم، والعشرين هي اللي غادي تزعل عليها كت ما دي العادية بالإير. و... ها ليش عارف, ليش عارف قيمة ليش ليش هذا لا تقييم هذه واضحة بحالك شكل يقول له أعطي نسبة أيضا نفسي هل تكون واضحة نفسي هل تكون أقل نفسي هل تكون أقل نفسي ها قتل عنه الخلاف كان شوية الخلافة هذه المسألة جلقت الخطأ بذلك جلقت ولكن عموم هذه أمور الأحواليس تدل لأنها تلقت الخطأ لماذا تكر فيها؟ هل تكرراتي عشنا؟ هل رأي من ناحية التعليل؟ فأعتموا هذا ناحية التعليل ينبغى أن يكون القتل عنه فقط فإن هذا حكم معلل، إلا دياله واضحة، ليش لا لأنه لعله وإنما قتل شيئاً ل للإف فبليتي أعرف بأن وراء ما غدش ورد في القتل فما ماذا يقول القتل لا فائدة منهم أما قتل الخطا هذا إلا غير متوفر فيه ولكن يعني نظر هل هذا يصلح أن يخصص لعمومه أو الحديث أو لله أيضاً ننظر القاضي. اللي غير حزبوه، يعني إذا بد هذاك مات بس ولا عاد غير موت. الله يمنع عاد ريحنا. يقتل ولكن ما نفلس نادي نخدم.